<تصفيق> بسم الله لله والقلاط والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه ومن التبعه ده لأن بعض هذا مجلس المجال في شرف كتاب التوفيد للإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله فكان هذا في ليلة الثالث عشر من شهر الصفر إلى عام الثالث والعشرين بعد أربع موال احنا قد وصلنا الى باب ما جاء في الزبح لغير الله اكترى علينا احمد طرق قليلة بالله الرحمن الرحيم باب ما جاء في الزبح لغير الله وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وما ماتي وما ماتي لله رب العالمين لا تريك له وقوله تصل لربك وانحر <تصفح> نازال المصنف رحمه الله تعالى <تصفح> يورد صور هو وراء الشرك الأكبر في العذابة والذبح عذابة لا تكون إلا لله وحده والذبح يكون للغنم والبقر والنحر يكون للإبل وسوأ كان ذبحا او نخرا فلا يطمين الا لله رحبه وكما قال سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دناؤها ولكن يناله التقوى منكم والله عز وجل غني عن دماء هذه الزبيحة وعن لحم هذه الزبيحة ولكن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى عباده يتقربون إليه بهذا النسك فالله يحب أن طراق الدماء في تبيله فوجده رؤي مرضاتين و وبين سبحانه الغايه من هذه الاعداد فقال ولكن من اناروا منكم فالغايه من هذه الاعداد بالضبط التقوى وقد أحسن المصنف باستجلاله وفي استجلالي بادي الآية في أول الباب قل إن صلاة ونصف ونحيا لا شريك له وبذلك أمرت على أول المسلمين ف قرن النسك بالصلاة والنسك على الراجح من أقوال أهل العلم المقصود به الزباح والنحر وكما أن الصلاة لا تكون إلا لله وحده كذلك النسك لا يكون إلا لله وحده و... اللام هنا التي اقترنا منها لفظ الجلالة لله رب العالمين إذا عادت على الصلاة او على النسك فهي اللام والاستحقاق الذي أي... يستحق أن يصلى له وأن يمسك له الله رب العالمين <تصفيق> ومحيا يوم مات أيضا لله رب العالمين <تصفيق> فالحياة تكون على وفق ما شرع الله لله خالصا لله خالصة <تصفيق> فأنت تحيا في هذه الدنيا من أجل عبادة الله وأيضا تموت في سبيل الله المسلم الحق أي المؤمن الذي حقق الإيمان يكون أسمى أهدافه أن يموت او أن يقتل في سبيل الله و ولذلك يحرص على ان تكون اعماله كلها خالصة وجه الله ولا يرأي بعمله ولا يبتغي مرضاة بشر بعمله وقيل إن اللامة هنا الذي التي تكثرنا بلغض الجلالة إذا عادت على النحية والممات هي لام التمليك أي أن الحياة والممات من كل الله فاللام تأتي على أوجه كثيرة منها لام الاستحقاق ومنها لام التمليك ومنها لام التعليل إلى آخره وموضوع الشاهد من الآية كما بينا أن المطلف أراد أن يستبل لتبويضه بأن الذبح لا يكون من غير الله بهذه الآية بأنها سبحانه وتعالى أمره رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول او أن يعلن وأن يفضع بهذا التوحيد أن الصلاة والنسك أي الزبح لله وحده وأيد المصنف قوله أيضا بالآية في التارية في قوله تعالى فصل لربك وانحر وللمرة الثانية يقرم الله سبحانه وتعالى الصلاة بعبادة النحر أو الزف هذا على قول من قال إن النحر هنا المخصود به الزف وأما من قال بأن النهر هنا أي وضع الأيدي بأن يضع المصلي يده على نحريه في الصلاة فلا فلي يستدلم هذه الآية على قول من قال بها ولكن الآية تحت من وجهه والأصل في اللفظ العموم ولا تعارض تصلي لربك وانخر أي أنه سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك هذا الأن موجه لأمته من بعده أن أن يصلي لله وكذلك أن ينخر بالله و وقيل إن ان الصلاه تمثل العبادات البدنيه وان النقره والذبح وان النحر او الذبح يمثل العبادات الماليه تذكر كيف تكون العبادات الماليه الزكاه والصدقه لذلك كان الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم إذا دبح سمى الله على الزبيحة وقال بسم الله والله أكبر وفي بعض الاحاديث انهم كان يقرا هذه الايه ان خلاصي ونصري ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقده على اقسام او على انواع القسم الأول ان يسبح باسم الله خالصا لوجه الله او قاصدا واجه الله وهذا هو الذي جمع بين توحيد توحيد الربوضية وتوحيد الالهية وهذا القسم الثاني أن يصبح على غير اسم الله قافضا غير الله وهذا وقع في شرك الربوبية وفي شرك الإلهية ووقع في الشرك في الربوبية وفي الشرك في الإلهية او يقال انه وقع في الشرك في الشركه في الاستعانه وقع في الشرك في الاستعانه في من الربوبيه بهذا المعنى معنى, معنى قوله ازده بحب الله اي ازده مستعينا بالله فالباء هنا هي باء الاستعانة نحن الثالث ان يسبح <نزبح> بسم الله قاطدا غير الله <أنا نزبح> <تصفيق> <أنا نزبح> و <وه! متحدث> المثال لهذه الصورة <تصفيق> أن يذبح بسم الله قاطعا تعظيم ملك او سلطان او تعظيم بشر من البشر أو تعظيم من البشر لحما مثلما يصنع البعض <تصفيق> خصوصا في بعض قبائل العرب او في عند بعض البدو انهم إذا راوا عظيما من العظماء اقبل عليهم سواء كان سلطانا او كان يعني معظما عندهم انهم قد يذبحون باسم الله ولكنهم يقصدون تعظيم هذا المخلوق هذا هذا الانسان فذبحوا له لم يذبحوا لله يذبح قتيل تعظيم تعظيما خوف من رضا ان على غير اسم الله قاصدا بظلم وهي يعني نادره او يعني قلما تحدث وهي ولي ولا اخفض مثالا صحيحا هذه الصوره الاخيره ولكن هذا قصه عن علم انواع الضحك لوين من يضحك يعني طالبا للطعام وطلبا للاكل وكان ذبح بسم الله ولكنه ما قصد التقرب إلى الله بهذه الزبيحة ولكنه ذبحها من أجل أن يطعم نفسه ومن أجل أن يطعم أهله ومن أجل أن يطعم ضيفه فهذه تدخل في قسم المباحة فليست فليست هي عجادة يصاب عليها ولكنها تدخل في قسم المباحة ولكنه بلا شك يصاب على أنه سمى الله على الزبيحة والأفضل والأولى له فإن حتى لو زبحها قاطبا الإطعام له او غيره أن ينوي أيضا التقرب إلى الله بإراقة هذا الدم بإراقة هذا الدم <تصفيق> نقرأ نقرأ نقرأ عن عليكم رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله. الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محبثا لعن الله من غير منار الأرض رواه يسلم هذا الحديث تفرد بمسلم عن البخاري الله وفي تقرير لما دوب به المصنف أن الذبحة غير الله يعد من أكبر الكبائف هو من الشرك الأكبر ولذلك فإن الصاحب هم العون واللعن أفترض من رحمة الله نعم فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن العلي رضي الله عنه هذه الأربع كلمات عدة أحكام هي من الأحكام الهامة جدا التي يمداج أن يعرفها كل مسلم فالرسول في الكلمة الأولى بيّن حكم الزبح الغير الله في الكلمة الثانية بيّن حكم من لعن والدي كما ثبت في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وعلى وسلم سئلة وكيف يلعن او سؤال وكيف يصب أحدنا والديه قال يصب أبا الآخر فيصب أباه ويصب أمه وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم فمن, فمن سب والدي شخص آخر فقام هذا الشخص بسبب بسبب بيسب ابيها وبيسب امه هو قد يعني وقع في هذه المعصيه وقع في هذا المخبوث وكذلك من يلعن من يلعن والديه بلا سته لعنا صريح هو اولى بهذا وقد تليل في هذا الزمان هذا القنص اعاذ الله اياكم من هذه الموبقه التي تعد من الموبقات السبع وهذا يعد من اعظم الوقت للوالدين ان يلعن الرجل والدي وقد دفنا نرى هذا في شوارع المسلمين للأسف في كل وقت وحين والواجب علينا ان ننكر هذا بشدة الحزب ما آتان الله من قوة والحزب ما آتان الله من علم ومن, ومن تمكن طبعا يعني يكون هذا هذا الإنكار بالصورة التي تحقق المصلحة وتضرأ المفسدة <تصفيق> وكفى أنه صلى الله عليه وسلم قد قرن هذه الموذقة بصورة من صور الشرك الأكبر والذفح والغير الله مما يدل على عظم هذه الطيور انها تعد من اكبر الكائنات و... وقال في الكلمه في, في لعن الله من اوه مخدثا والمخدث بكسر الدال هو الذي احدث في الدين اي هو المبتدا كما جاء في الحديث وكل مخدسة بدعة وأيضا في حديث عائشة الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رب وجاء في رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رب فمن آوى مخدفا أي أنه كأنه وضع كنفه على هذا المخدف وصار حاميا له وصار مدافعا عنه فمن دافع عن أهل البدع وتحانى في الزب عن ضيطتهم فقد وقع في هذا المخذور ونال هذا الوعيد لعنى الله من آوى مخدثا وكذلك يدخل في هذا من آوى مخدثا مثلا في بيته أو في مكان يخصه حماية الله وحفظا له من أن تنالوا أيدي الصلاطين أولاك الأمر الذين يمنعون فساد مثل هؤلاء المحدثين <تصفيق> ولذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما أخرج هذا ابن مبادر في البداية والنهي علىها بإسناد صخير لما كان يوما في المسجد يلقي يعني درسا أو كان في مجلس كان يعني يلقي مجلسا من مجارك العلم فكان ا كان يحضر في هذا المجلس وخذثا او صاحبه بضاعه فامره عبد الله بن عمر ان يقوم من مجلسه فادى ان يقوم فنادى على الشرط وامره أن ياخذوه وامرهم أن ياخذوه وتعلمون ايضا ما صنع عمر رضي الله عنه ب بفضيله بن اسد هذا اللي... الذي يعني أراد أن يتبع المتشابه من آيات القرآن وقد وك... ثبت أو جاء من طرق كثيرة يعدد بعضها البعض <تصفيق> أنه رضي الله عنه أخذ يضرب صبيب هذا يضرب <تصفيق> صبيبا هذا بالضر على رأسه حتى, حتى كاد أن يقتلهم ومن الذي ذلغ عمر بأمر صديق هذا قائد الجيش الذي كان فيه صديق هذا او أمير الجنب حيث كان الصديق هذا يشيع بين بين جنب المسلمين هذه التأويلات او هذا الاختلاف المتشابه من ayat الكتاب هنا اواه أحد من المسلمين وما سكت عنه ها وما يقول مقوله هؤلاء المرجفين او المنتكسين على الحق يعني يعني ما ما عندكم يعني ان ان ترشدوا عن هذا المخذب فانكم صالح هذا فانكم تركتم هذا يقول ان تركتم مرشدين لايه نولات الامر فالفاره دي صبته تحقيقا هذا يعد من, من ايه التي يعني يعتبروها هؤلاء المخذبين يتعد من الأمور التي تنافئ المرؤ والخلق هكذا زعم السلف ما كانوا هكذا بل كانوا إذا عيان مقدس عيان مقدسا أو مستدعا ينسور بدعته ويعيث فسادا في الأرض ولا يقبل نصح الله تحيين ولا يسترشد بكلام أهل العلمي فإنهم إن لم يتمكنوا من إيقافه أو من منعه عن نشر بدعته يعني كما قلت بالسبل السلمية فإنهم لا يتعون إلا أن يستعينوا بالسلطان على تبح جماح هذا المبتدع <تصفيق> الذي آذى المسلمين ببدعته ونشر بينهم المتشابهات ونشر بينهم المتشابهات وليس في هذا أي أي غضابة بل هذا واجب شريب قد يوطل إلى حد الوجود إذا كان السلطان يؤيد السنة فمدام السلطان او ولي الأمن يؤيد السنة بسلطانه فلا حرج أن تستعين ذهب السلطان على تبحج مع أهل البدع الذين لا يرتبعون بالنصح ولا يرتبعون بكلام أهل العلي ولا تعجزي من الوشاية المحرمة كما يجنب هؤلاء ليه المحدثون هؤلاء الذين يعني لا ينضبطون بدوابط الشرق طبعا هنا العبرة والفيصل في هذا الأمر هي القفض والنية فأنت تسأل نفسك لماذا تفعل هذا ما هي النصلحة التي تعود على المسلمين بهذا فمن آ مخدثا فعليه لعنة الله من آوى مخدثا بأي وسيلا وسائل الإيواء طبعا ويدخل من ذات أولى فيه ان النقد كما بينا قال الاعتذار عنه والدفاع عنه والسكوت عن بدعته بل وتمرير بدعته بين المسلمين هذا له نصيبا من هذا اللعن بلا شك الا ان يرحمه الله عز وجل وكثير يعني لا يل... لا ينتبهون هذا الحديث ولا ينتبر خطورة هذا حكم لعن الله من آوى محبثا فما مصير من ينال لعنة الله إلا الخسران. إلا الخسران إلا أن يرحمه الله عز وجل فلذلك تجد أن أغلب هؤلاء إلا من رحمهم الله لا يوفقون للتوبة لأنه قد نالهم الخزلان يتصلبوا أحدهم على بجعته إلى أن يموت لأن بعضهم يأوي بعضا بالأسف تجد أن فلانا يأوي هذا المبتدى ويدافع عنه و يلبس الأمر على المسلمين ارضاء لهذا المبتدى او إرضاء لهذا المخلص ينال الخذلان والحذب من الله و... وبلا شد يعني لا يعني كلامون هذا لنحكم عليه بالكفر ولكن نقول إنه وقع في عظيمة من العظائم تجعله عليه على خطر ويخشى عليه من النفاق ويخشى عليه من صورة خاطمة ويخشى عليه إن مات غير توبة من المعذب في النار هذا بهذا الاحداث او بهذا الايواء المخذب وان كان اماله الى الجنه بعد ذلك ان كان الحضر من اهل التوحيد الحذر هذا الايواء لاهل البدع والاهل الاحداث حتى لا نقع في لعنه الله الكلمه الرابعه لعن الله من غيره ونور الاخر وهذا يعني يدخل فيه من يغير فدود أرضه مثلا بالزيادة بأن يزيد في هذه الفدود على حساب أرض صاحبه أو أرض جاريه فيغير المنار من أجل أن تعرف الفدود وهذا يعد من اكل حق الغير لمغير ايه مغير حق اه وان ذلك ان من غرقت اصبره من الأرض طوقه من صدى اراضين يوم القيامه فه هذا اضطهاد فظيع وللاسف الذي قد يقع فيه الكثير خصوصا في اهل القرى والارياف واهل الصعيد او الذين يعني يمتلكون الاراضي سواء كانت اراض زراعيه او كانت اراض من بناء او للتعمير يعني يستمرئون هذه الكثيرة ولا يعني يتخاشون عنها ولا يجدون غضابة في الوقوع فيها وكأنها صارت يعني صغيرة من الصغيرة التي لا يأبهون بعظم الزرم أو بعظم الزرمها فمن غير منار, منار أرض فقبل عنه الله فوما عند الله <تصفيق> كما ايضا ذكر ابن دباب السيد انه قيله في قوله لعن الله من ا ومحدثا قيله ان مخدثاً ان محدثا كانت بفتح الدال فتكون محدثا ف كانت بالفتح فهي البدعة يعني البدعه الله من ا وبدعه يعني المؤدس منها يوافد فمن آوى جدعة أو من آوى مفتدعا فحكمه اللعنة من الله إلا أن يرخم الله اقرأ فان فاركذه بهذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنه رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قال وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم قدم لا يدوسه أحد حتى يقرب له سيئه فقال فقالوا لاحديهما قرب قرب قال قال, قال ليس عندي سي ان قالوا له قرب ولو ان بابل فقرب ذبابا فقلت لزيد تدخل النار وقال للاخر قرب قرب فقال ما كنت اقرب احد شيئا دون الله عز وجل فضرب عنقه فدخل الجنه رواه احمد في عز المصنف هذا في حديث احمد نظرا كما قال المحققون من اهل الال انهما واجدوا هذا الحديث في نصنغ الامر احمد ولا في كتب احمد وقد يكون المصنف تابع, تابع ابن القيم على هذا العزم حيث إن ابن القيم قد عز اهلا قد عز عز هذا الحديث الى الامر احمد هذا يعد خطأا من ابن القيم رحمه الله تعالى وعلى وأيضا الحديث لا يطحه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بل لم نقف عليه مرفوعا بل قد جاء موقوفا على سلمان رضي الله عنه أخراجه ابن أبي شايدة في مصنطه وأبو معينة الحلية بإسماج صحيح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه موقوفا عليه فلا فلم نقف عليه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله <تصفيق> والمثلث يعني أراد أن يستشهد هذا الأثر أو هذا الحديث قال أن من قرب شيئا غير الله وإن كان ذبابا فكيف من يقرب الذبائح العظيمه غير الله فقد, فقد فقد اشرك بالله وامات على هذا على هذا الشرك فماله إلى النار فان كان من من يقرب ذباه غير الله يدخل النار فكيف بمن يسوق الابن ويسوق البقر والاغنام من القرى والنجوع الى مقام البداوي او الى مقام الحسين او الى مقام السيده زينب الناس الان تضحي ان تضحي هناك ويدفع الالاف من البنيهات من اجل ان ان ياتي بهذه الذبائح تعظيما لغير الله وتقربا الى غير الله هذا الذي اولى اناته على هذا الشرك الاكبر أن يناله ينا العذاب الشديد و يعني خيلة إن في هذا الأطر إشكال إن هذا الأطر إشكالا وأن هذا الرجل يعني الذي أجبر على أن يتقرب بهذا الضباب قيل إنه كان مكره فكيف يعني يدخل النار وهو ما فعل هذا إلا عن إكراه والمكره معذور كما بينا سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإمامة فهناك عدة, عدة أجوزة على هذا الإشكال الجواب الأول أن نقول إن الحديث لم ينصح مرفوعا كما بيانت فلا حجة فيه ولا يعني يحتج به الجواب الثاني أن يقال إن هذا كان في بني إسرائيل والجواب الثالث أنه يقال إنه لا, لا يدل الحديث في ظاهره على أن هذا الرجل يعني قرر هذا الزباب عن إكراه بل منه يمكن أن يقال أنه فعل هذا اختيارا لا إكراه أو أنه يعني فعله ولم يكن قلبه قلبه مطمئنا بالإمام بل فعله وإن كان مكرها ولكنه فعله يعني على اعتقاد أي أنه قرب هذا الدباب وغير الله مطمئنا قلبه بهذا لهذا العمل فلم فلم يبغد هذا الشرك في يعني هذا حاصل الأجوزة التي قيلت في هذا الحديث ولا حاجة لنا إلى هذا لأن الحديث لم يصفحك من غيرني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وصلى الله عليه, وصلى الله عليه وسلم وننتقل إلى الباب الذي بعده ليس لهم خطم فضل, فضل. فكر الباب الذي إليهنا باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله فقول وقول الله تعالى لا تقوم فيه ابدا اكمل الان لمسجد ائسس على تقوى من الله ورضوان خير خير أمن أم قصة بنيانه على تفا ذوق هار تنهار به في جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين هذا الباب مكمل للباب الذي قبله في ديان أحكام الزبط غير الله فتم أنه لا يجوز أن يذبح لغير الله كذلك أيضا لا يجوز أن يذبح لله لمكان يذبح فيه غير الله لماذا؟ لأن من ذبح لله وحده في مكان يذبح فيه غير الله فمظنة أن يظن به أنه قد ذبح هذه الزبيحة لغير الله فمثلا من أتى بسبيحة إلى مقام البدوي أو إلى مقام الحسين المزعوم أو إلى إحدى هذه المقامات الشركية الوفنية مدعيا أنه سوف يصبح هذه السبيحة لله ولكنه يريد أن يصبحها عند هذه الأمكنة التي يصبح فيها لغير الله فيقال لا يجوز لك ذلك فان الذبح غير نعم ان الذبح لله في مكانه يذبح في غير الله يعد محرما قد للذريعه هو اشهر المصنف بهذه الايه من يدري منكم ما وجه الاستشهاد بهذه الايه فاذب <تصفيق> <لما> <تصفيق> ما يوجد دلاله من هذه الايه على ما ادعى بهم القوم لا موضعه لا تتوافق ابدا ان نلزم ان على التقوى حق ان تقوم فيه خير جار نحبون ان يتطهر <تصفيق> <تصفيق> أريد ما تقصد أريد طب انا حاليا ها؟ لا <تصفيق> هذا هو يعني النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أمير أن يترك الصلاة في مسجد الضرار في مسجد المنافقين وأمر أطخابه بذلك وقيل له لمسجد أكت على الطفل أحق أن تقوم فيه لماذا ان نور ذهب وكل هناك كما اراد المنافقون ها لو ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه مع المنافقين في صف واحد كان لهم صوروا شيء واحد فلا تميز ولا فرق بين المنافقين وبين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رغم ان الكل رغم ان الرسول صلى الله عليه وسلم بنا شك لله يصلي لله وحده حتى ان صلى في مجلس الاضرار هذا وكذلك الطحابة يصلون لله لكن منهاهم أن يصلوا في هذا المسجد الذي أعلمه الله أن المنافقين قد بلوه إضرارا أوضاء او الضرر أو إصابة المسلمين بالضرر أو حتى يصرفوا الناس عن مسجد قباء وعن مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالمنافقون يصلون فيه غير الله أليس كذلك المنافق ليصلوا لله يرؤون أنه ولا يذكرون الله إلا قليلا فالمنافقون يصلون الغير الله ولذلك أحسن المصنف بالاستشهاد في هذه الآية لهذا الحكم اخره وايضا يقال انه من ذهب الى مكان يضخ فيه غير لك ان لله يقله لا لا يجوز لك هذا وان كنت سوف تضحي لله على علي على, علي, على وجه نفسي نعم العدة كما بينا واضحا حتى لا يختلط هذا المناسق أو هذا المشرك الذي يسبح لغير الله بالمؤمن الذي يصلي لله او الذي يسبح لله وحده فأصورة العدادة في الظهر واحدة فليت كذلك ها؟ يعني الآن إذا وقف المؤمنون يصلون لله ووقف بجانبهم أهل النفاق هل هناك من يطبع يميز في ظاهر الأمر بين هؤلاء وهؤلاء كلهم في ظهر يصلون فالعباد في الظاهر واحد ولكن القلوب مختلف كذلك أيضا من ذهب يذبح عند عندي هذا القبر ويقول أنه يذبح لله وفر. وبجانبه شخص آخر يذبح لهذا الميز في الظاهر كلا هم ايه ازرع عملية الزفر ها يبدون اختلاف لا يخلط بينهم في ظاهر الاباد فلذلك نهي عن هذا حتى لا يختلط المؤمن بهذا المشرك او لا تختلط صورة عبادة المؤمن بعبادة هذا المشرك فيص... فيصاء به الظن وكذلك قد يكون هذا ذريعة أن يستهيه الشيطان أن يقع في هذا الشرك هذا يعني يعد تحريما سدا للذريعة في هذا المسجد المنكوث الآية هل هو مسجد قباء المسجد المسجد الرسول صلى الله عليه وآله وآله وذهب جماعة من الثلث إلى أنه قباء وجاء سفاه مسلم حديث يقطع الخلاف هذا الباب وقد أخرج مسلم من الحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال تمارى رجلان في المسجد أي المذكور في الآية فقال أحدهما كباء وقال الآخر مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وآله فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا فقال بل هو مسجد هذا وذهب بعض أهل العلم منهم ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسيره لأنه لا تعارض بين القولين أخوكم الله حيث إن كلا المسجدين قد أستث على تقوى من الله من أول يوم فالآية تصدق عليه على كلا المسجدين وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد عيننا بلا, بلا تورية المسجد المعني نقرأ لدي بعضا عن ثابت للضحاة رضي الله عنه قال نذر, نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوسار الجاهلية يؤبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوضح نذري فإنه لا وثاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود وإثناده على سرطهما ما هو كما قال رحمه الله تعالى إثناد الحديث صحيح عليه على شرطي البخاري نعم وده الدلال منه ظاهر ويدل صراحة على الحكم الذي بيّنه المصنف في تبويضه حيث الله صلى الله عليه وآله وسلم سأل هذا الرجل الذي أرد أن ينحر إبلا أرد أن ينحر إبلا ببوانا هل كانت فيها أي في هذا المكان وثن يعبد من دون الله وهل كانت فيها عيد من أعياد المسركين فلما بيّن له بقوله أن أجابه الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يفيا بنذره فدل هذا على أنه لو كان في هذا المكان معبود يعني وسن يعبد من دون الله أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يجيزه فهذا بلا شك واضح في ليه, في ليه في الجلالة على حق هذا الزب وما المراد بعيد من أعيادهم ما المراد نعم يعني المكان الذي يعود إليه الناس في كل عام للاحتفال للاحتفال به المشركون كانت لهم أعياد تقام في بعض الأمكنة فخشي الرسول صلى الله عليه وآله أن يكون هذا المكان الذي أخبر به أن يكون من هذه الأمكنة التي كانت تقام عندها احتفالات المشركين وبلا شك هذه الاحتفالات تشتمل عليش على إعجاجات شركية نا. هذا واضح وظاهر حتى وقتنا هذا هذه الموالد ها؟ التي تقام عند هذه الأبرحة والمقامات هي تعد أعيادا من الأعياد الوسانية نا. نا. وإن كانت تقام لأولياء الله كما يزعمون فليست لله وحده وليست لأولياء الله إن أولياء الله الصالحين لا يرضون بهذا الشرك الأكبر ولا يرضون مدين وثني ان كان أولياء الله وكما بينا صلى الله عليه وسلم هنا إنه لا وفاء لنظر في معصية الله فمن نظر نظرا للحسين أو للسيد البدوي أو لأي مقام من هذه المقامات الشركية إنه لا يجب عليه أن يفيا به بل يحرم عليه أن يفيا به وعليه أن أن يترك هذا النظر واختلث هل عليه كفارة يمين أم أنه لا كفارة مثل هذا النظر الشركي ف فمن أخذ بعموم حديث كفارة النظر كفارة يمين قالوا وجب الكفاره على هذا الناظر الذي نظر نظرا يعني لوثن او لميت او لمقام من المقامات أو لضريح او قبر لكن ولكن الذي يظهر انه ليس شيء عليه لان العباده من اصلها باطله فما كان باطلا فلا يبنى عليه باطل فلا يبنى عليه شيء فالباطل لا يبنى على باطل ولا يعني ولا يقال إنه من ترك الشرك بالله يكفر كفارة يمين هذا يعني ليس متوافقا مع الأصول الشرعية وخصوصا ان كان من الشرك الأكبر فالنظر لغير الله يعد شرك اكبر في العذاب فمن نظر نظرا لغير الله يجب عليه أن يتركه فورا وأن يتوب إلى الله من هذا الشرك وعليه أن يكثر عن ذنبه بكثرة الاستخفار والإنادة إلى الله وأن يعمل الأعمال الخالفة لله التي بها يمحى ذنبه هذا وفي هذا كفاية ان شاء الله وتعالى وبالله التوفيق وصل الله على محمد وعلى آله واصحابه وسلم ومن أراد أن يسأله فليكتب السؤال ويرسله ده لا بيقول يعني بصوا هذا هذا يعني في هذا من طريق هل انا هذه القطعه تعد ممكن هو في البيت هذا لا تعد منك الولادك تعد على حسابي العرض يعني تبع اللي هنا يعني كل منزل منزل واقف قصاده اه نحط على مثلا بصراحه عامله جنينه عندها الحاله فخلاص معروف ان دي البيت يعني نعم المبنيه تخيل لك نفس نفس احنا من ام البيت ايوه نعده حريما البيت نعم فبد لو جي جاب هل يصح هذا التعبير لا. الحرم والجناي الى في خاطر التعبير <تصفيق> او يقال حرم البيت لماذا كان يصح هيك اللغه كان مقصود منه على لغه ولكن الذي يظهر ان الذي اطلقوا هذا المصطلح الذي يقال في الحرم الجامعي كقد ماء اخر باطلا كانوا يعني اراد ان ان يجعلوا نادي الجامعه ال ال الحديثه في هذه الازمنه الاخيره ارادوا ان يجعلوا, يجعلوا قضاء في نفوس الطلبه وفي نفوس ال المراقبين لهذا المكان او الواردين على هذا المكان يعني يناذرون الذين يناذرون بها قضاء قضاءه المقدسات التي جعل الله لها لها الحرمه نقوه حرم الله في بيت الله وطبعا يعني هذا يقول في من من, من ادعى او من من اخترع هذا المصطلح او من أشهر هذا المصطلح ديني اما من من يردده بغير فهم ولا قصد ديني صحيح فلا طبعا في لا الا يؤاخذ هذا ما دام يقتله يعني المعنى اللغوي فقط او يقتله يعني الافضل هي المشهره بين الناس دون ان يقصد المعنى الباطن ونحن اندا مراعيه مقاقب الناس وأن نراعي أحوال الناس بحفن عليه فلا نطلق القول هكذا جزافا كما يفعل عليه المتجرؤون المتعالمون الذين يسيرون بغير هد ولا كتاب فمسألة هذه يعني لا يظهر لي يعني دخولها في هذا وإن كان يقال أنه يترك هذا خروجا من, من هذه الشبهة والله تعالى أعلى وعلى نحن نحن نحن نحن نحن آخر نكتفذ هذا من غفب من اختصب شبرا من غفب أو من اختصب شبرا من الأرض وطوقه من سبع أرضين أو يعني في رواية من ظلمة من ظلمة شبرا من الأرض من, من ظلمة شبرا من الأرض طوقه من سبع أرضين صدر صدر جاء هذا الامر رجاله صلى في كنيسه القيامه هذه لما فتحت القدس هو ذكرت دي مساله الاسقف طه هو الشيخ حفظه الله في شرحه التوحيد مظهره وجه الاختلاف بين الصوره كيف الى الصلاه في الكنيسه لا هي تتشبه على ايه على الاخرين فمن صلى لله في هذه الكنيسه التي نعم صلى في غير الله ولكن صوره العباده مختلف فلا يحدث الاستبه فده هنا ستنتفط العله انتفطت التي كانت موجودة في مسجد الضرار اولتي موجوده في المكان الذي يصبح فيه غير الناس اكرم اخلصوا يا بارك الله فيك هل كثره النقولات عن اهل البدع مخالفه للمنهج واصول السنه يعد ذلك من مخالفه للمنهج واصول ذلك من من من اوا هل يقاتل أعياد طيب نقول من نجمة هذا السؤال بلا شك لن يكثر بالاستشهاد بأقوال أهل البدع وينلأ مصنفه وكتابه بها يعني, يعني هذا بلا ليس من سبيل أدباء الثلاثة الصالحة الائمه الثلاثيون قديما وحديثا ما كانوا يتشددون باقوال اهل البدع ولا يرفعون الاقوال وافكا أصلاً, اصلا ولا يقولوها إلا على سبيل النقد ها او على سبيل التحذير لكن لا يستشيرون بها لا بها ولا يعتبرونها ايهخذزه ولا يعتبرونها يعني شيئا يعتد به ولذلك إذا وجدت من يدعي السنة بلسان مقاله ثم إذيه يعظم اهل البدع أو كتب أهل البدع ويدعو إليها ويلتمث الأعذار لأطحاب هذه الكتب ويقول يقول إنهم يعني وقعوا في هذه البدع لكذا وكذا ها من العبائر وهي الغير مقبولة ها خصوصا اذا كان هذا المفتدي ليس من من العلماء معروفين بالسنه اصلا ولك وان مثلا ليس ليس عالما سلفيا يعني اخطا او زلت قدموه في بدعه لكنه على على العقل ليس على على العلم وليس على السنه فعلموا أن هذا الرجل الذي يفعل هذا هو ضلاله يلحق بهذا المقدم ويقير معه ويقير يعني من الذين آوى هذا المحدث او هذا المقتدى نعم بدا بحنائي او بدعوتي الى كتبه او ب بايواء تلامذه ها هو من يعني ندين هذا التلام المتدع في, في أسماع في أسماع الثانعين فهو بلا شك بهذا قد خدعه وقد خانى الأمانة وهذا لا يقل إثما ولا خطورة على عمنه يعني خفض او آوى مخدصا عنده مثلا في بيته حتى لا ينال لا ينال لا هو اذن من من سواء من المسلمين او من من ولاه الامر لكن هي قاطع الناس انجل حسين يا اعياد التي تصفر عند النبي صلى الله عليه وسلم ما اعياد التي تقام عند الحسين لود هي هل هي انا اهل البترا لا تقام لله واخدوا تقام لمن تقام على المقبره وهذا والحسين رضي عنه <تصفيق> وغيره يعني ممن ينسب الى ال البيت النبوي صلى الله عليه وسلم بيقولوا بيقولوا براءه اذ من بني يعقوب من ذلك ابن عقود من, من هذه المواسم والأعياد الشركية التي تقوم عند القبور المزعومة لهم فكما بينا مرارا وتكرارا إن هذه القبور المزعومة لأهل البيت في الغالب لا تفح نسباتها إليهم فكما بينا في خطبة سابقة ذكر من الاوائل خطبنا التي خطبناها في هذا المسجد <تصفيق> ان المسجد المزعوم للخسين القابع في في وسط القاهرة الفاطميه والذي بناها الفاطميون الشيع الروافض العبيديون ها الملحدون ها لا تفخون بذو من قصينه لم اللي مكتوب هنا ولا الاغ الاغ قصينه رجاله وا الاسطوره راس حسين اسطوره ايه وهميه ما لها اساس من الصحه قد يعني احدثها حتى حتى يروجو لبطاتهم وحتى <تصفيق> اموال المسلمين اليه يا رب انت قلت الذين على, على الذكر من يقول بقرنه الصلاه في المساجد المبنيه على المقامات والقبور فاننا نكذبنا او نخالف نعد مذبه ضر او نعد مسجد تحرم الصلاه ففي هذه الحالة لأن نقول مولا يجوز لمسلمين أن يصلي فيه حتى لا تشتبه ولكن هذه الصورة لا تصح إلا في حالة واحدة إذا كان الأصل في أهل هذا المسجد أنهم يتوجهون بصلاة لهذا المصبور او المسجد إلا أن يصلوا لقبره أن يكون القبر في القبلة فينصلون إلى قبره مباشره قاصدين التضرع اليه بهذه الصلاه ها وان أن يكون الغالب على على حال اهل هذا المسجد أنه إذا دخلوا صلوا لا قصد وجه الله غير الصلاه لما صلوا اقتضاء هذا المسجد او طلبا ل او طلبا للقرب من هذا المسجد و يعني الغالب على على احوال المسلمين في الدين كانت التي تكون فيها الامور ليست في قبلة وليست ان ليست مقصوده بالصلاه ان لم تقصد عبادات اخرى هم لم يقتدوا بالصلاه ان لم يقتدوا بها بالذبح وبالنذر وبالطواف حولها بالطواف حولها وبالتمسح طوار ثانيه فاشهد ان بارك الله فيكم ان انا يعني ما نستطيع ان نعلم طبعا هذا الحكم إلا بالتفصيل اللي أنا هو مذكور يعني, يعني ذلك هو انت... كما ذكرت لك الان طبعا هو ينهى عنها اول قالوا لا تذهب الى هذه الاماكن ولا تصل حتى على على الكراها حتى لو نقول بالتحريم والذين قالوا بالتحريم هم أصحاب الإنسان هذا هو المشهور عن إنماذ التحريم أو تحريم الصلاة هذه المساجد أن الصلاة هي باطلة لا, لا تطفل وأما وأم الجمهور جمهور أهل العلم على الكراها فقط طبعا هذا اذا لم يكن قبر في القبلة فاذا كان القبر في القبلة فهي محرمة باتفاق الالم ولا تجوز ولا تصح الصلاة سواء قففت او لم اقف ما دام القبر موضوعا في قبلة المسجد فتحرم الصلاة في هذا المسجد ولا تصح لا تقبلوا مثله الصلاه فتقبلوا مثل هذه الصلاه وان مثال سياحيه من واحد مسجد وهو يعني كما قال ايه مكنور يعني ليس ظاهرا يصلين ولا لا يتوجهون اليه بالصلاه فالقول فالقول بالبطلان يحتاج إلى دليل منفصل كما قال العلامة الألبانية رحمه الله تعالى في تحذير الساجب من اتخاذ القبور ف فكانه متوقف رحمه الله تعالى وقال إنه متوقف هذه المسألة حتى يثبت الدليل والوضح على البطلان ولكن, ولكن القول بالتحريم تعدد الذريعه ليس بعيدا عن الصواب ليس بعيدا عن الصواب وما ذهب الاله الى ابو حتى الى نقل البطنان في القول بالتحريم بتحريم الصلاه في هذه المساجد في هذه المساجد تعدد الذريعه ليس بعيدا عن الصواب هذا هو ما على اعنه وصل الله على محمد العالي واصحابه وسلم <تصفيق>